وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله هو التواب الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصادقين.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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطعون ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله نبي أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن أنا ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لي أنفروك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين وليُنذر قومهم وليُنذر قومهم. رَجَعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ دَري وَالَّذِي يَجِدُ فِيكُمْ غِلظًا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ